أعو بالله من الشيطان ودين بسم الله الرحمن الرحيم أقيم <تصفيق> ربك ما قام مما I love Love yeah. لقد صرفنا قالوا لن نؤمن لك حتى لفضيله بيتم <تصفيق> All oh. ولن نؤمن ليرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ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 والنجم والشجر يسجدان والسماء فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الْإِنْسَانَ من صلصال olha يخرج <تصفيق> من La فبأي آخر be yeah. yeah.